إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم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 آيكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ إِلَّا هَوَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا, إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 وَإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة وَأَنَّ الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أطيعوا الله وَرَسُولَهُ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 يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء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 ان لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا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 ضطر ورئاس الناس ورئاس ويصدون عن سبيل الله.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 وجوههم وآبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هدا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم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 فبذّئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائمين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وَلَا ولا إنهم لا يعجزون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 وَإِنْ جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله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 وإن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا, من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 يُكمن من الأسرار يعلم الله في قلوب يُعْطِيكُمْ خَيْرًا إِنْ في اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّن كَثِيرٍ ۚ إِنْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإن خِيَانَتَكَ فَقَدْ خالوا اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عليم حكيم.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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير